وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر فهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرس الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فاذكر في الفتاب إبراهيم إن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 فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني فَخافَ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ ارَاغِبٌ أَنْتَ عَن آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا فأعتدلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء. ربى شقيقا فلم اعتزلهم وما واجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا